أربعة، استمع إلى الأسئلة ثم أجب عنها حسب الحوار واحد، متى ستبدأ حفلة التخرج؟ اثنان، هل يريد ياوز أن يحضر مع أرطغرول إلى الحفلة؟ ثلاثة، ماذا يوجد في برنامج الحفلة؟ أربعة، بينما يدور هذا الحوار؟ خمسة، من سيحضر إلى حفلة أرتغرول؟